وبمحمد النبي ورسولا اعلموا ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سوى السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون هاتان الآيتان الكريمتان افتتحت بهما سورة الممتحنة سورة نزلت على اثر فتح مكة المكرمة في العام الثامن للهجرة في في رمضان وقد نزلت تنبه على امر خطير جدا في حياة الجماعة المسلمة والامة الاسلامية ان الولاية انما تكون بين المؤمنين انفسه وأن الأخوة إنما تكون بين المسلمين ذاتهم فالنصرة والمحبة والولاية لا يمكن أن تكون لع... بين مسلم وبين عدو من عداء الله لا تجد قوما يؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم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 فهمت صحابة رضوان الله عليه وقد علمتهم التجارب والاحداث هذه القضية ان التقاء حب الكافر مع الايمان لا يمكن لا يمكن ان يجتمع حب كافر مع ايمان في قلب ابدا ولا يمكن ان يهادن الكفار المسلمين لحظة ابدا الا لمصالحهم فهم المسلمون من خلال المحن القاسية والتجارب الطويلة ان اعداء الله عز وجل لا يمكن ان يكفوا عن محاربة هذا الدين لحظة من اللحظات ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولن حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير هكذا الخطاب من رب العزة ذي الجلال القهار المتعال لأحب خلقه فوق الأرض إليه لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لخليله أبي الكاسم رضيء الله عليه وسلم يقول له ولئن اتبعت أهواءهم اهواء اليهود والنصارى بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقد حذرتهم الايات تحذيرا ترتعد منه الفرائص وتنتفض منه النفوس قائلة لهم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار واحدة وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون هذه العقوبات الثلاث للركون للكافرين والظالمين الذين يحاربون رب العالمين هذه, هذه الايات اوهاتان الاياتان الكريمتان فاتحة سورة الممتحنة نزلت في حادثة غريبة نشاذ في لحن المجتمع المسلم المتناسق حادثة ان صحابيا جليلا من اهل بدر اسمه حاقب ابن ابي بلتعاه يسمع باعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا قريشا فاكتب بهذا رساله الى قريش ويرسلها مع امراه ذاهبه الى مكه, ذاهبة الى مكة وينزل الوحي بالخبر ويرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين له عليا والزبير وقال ستجدانها في روضة خاخ في مكان في الطريق بين مكة والمدينة والرسالة معها واطلب الرسالة وانطلق علي والزبير حتى اذا وصل ذات المكان الذي وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم واذا بالمرأة قال علي اين الرسالة قالت ليس معي رسالة و اية قال الرسالة التي ارسلت معك الى قريش قالت ليس معي رسالة قال علي اما ان تخرجيها و جردناك لنفتشك و اذا بالمرأة تخشى ان ينتزع خمارها فيبين شعرها و اذا بها قد ربطتها بعقيصتها او بجدائلها فحلتها وناولتها عليا وعادا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة واذا من حاطب ابن ابي بلتع الى قريش يخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم وفجع القوم فجع القوم بصحابي بدري يراسل كريشا يرتكب الخيانة العظمى وهذه في عرف الدول الحديثة اسمها الخيانة العظمى فقال عمر منتفضا مرتعدا يا رسول الله دعني اضرب عنقه فلقد نافع وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عنه قائلا وما يدريك يا عمر إنه شهد بدرا ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا ما حملك على هذه الفعلة قال والله يا رسول الله ما نافقت ولكن لي أرحام في مكة وليس لي نعشيرة تحميه فأردت أن أتكون لي يدا عند قريش فكتبت لهم هذه الرسالة قال صدقت لقد غفر لحاطب بن أبي بلتعه سابقته الاسلامية وحسناته المتقدمة ولذلك شهوده بدر قد كفل له ان لا يعاقب انه شهد بدرا ولعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم والميزان الاسلامي ان من ظهرت حسناته وكثرت مآثره ثم بان منه خطأ فإنه يغطر له لأن الحسنات كماء البحر كالماء والسيئات كالخبث وإذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل الخبث فإذا ازداد الماء فإنه يغمر السيئات ويخفي العورات ولذلك يكرر ابن القيم هذه القاعدة أن من كثرت حسناته وبانت أعماله الإسلامية فإنه يغتفر له ما لا يغتفر لغيره ثم يستشهد ببعض الأحاديث منها حديث حاطب وما يدريك يا عمر انه شهد بدرا ولعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم وفي الحديث اقيلوا ذوي الهيئات عثراته ومن هنا هناك ميزان لمعاملة الناس في المجتمع المسلم ان الناس خطاؤون ولا بد ان يذلوا لان الذي يتحرك كثيرا انما يخطئ كثيرا وتذل قدمه واما الساكن الجالس فانه لا يخطئ لانه لا يتحرك ان المتفرجين على لاعب الكرة في ميدان, ميدان كرتهم لا, لا تذل اقدامهم ولا تنزلك أرجلهم هم ينظرون إلى اللاعبين في الميدان ويقولون هذا أحسن وهذا أساء وهذا فوت الكرة وهذا أصاد ولكن كل هؤلاء إنما اجتمعوا من أجل هؤلاء النفر الذين لا يتجاوزون العشرين أو الثلاثين الذين جمعوا هذه الامة لتتفرج على اعماله فهؤلاء تعفى لهم زلاتهم وتغفر لهم اخطاؤهم ولا ننظر الى انزلاق قدم خلال ساعة او ساعتين من ركض متواصل وراء الكرة بامكان المتفرجين ان يقولوا فلان اخطأ وفلان اصاب لو كانوا قادرين ان يعملوا كما عملوا لو كانوا قادرين ان يلتقطوا انفاسهم ويمسكوا لعاثهم في ساعة متواصلة من الرقد ولكن اما وقد قصرت افعالهم عن ان يدركوا هؤلاء بافعالهم بل لا يستطيعون ان يفعلوا عشر معشار ما يفعل الذي يفعله هؤلاء الذي يتفرج عليه النظارة في ساعتهم إذن فلتقصر ألسنتهم عن أن يتطاولوا إلى العمالقة في ميدان عمله ولذلك نحن نقرر هذه الحقيقة بل هذه القاعدة الإسلامية العظيمة حتى نطبقها على قوم نقف من تحيالهم وتجاههم كالمتفرجين بل تقف البشرية كلها متفرجة عليه مسلمهم وكافرهم مؤمنهم وضالهم هؤلاء الذين في الساحة والبشرية كلها تمثل النظارة هم القوم الذين في جوارنا يمسكون بأيديهم وعلى أحر من الجمر سيوفهم حفاتا أقدامهم عراتا أجسادهم خاوية بطونهم مرملين جائعين فلنمسك ألسنتنا عن أن ننتقد هؤلاء إذا لم نستطع أن ندرك بأفعالنا ما بلغه هؤلاء العمالقة إن الذي فعله الشعب الأفغاني لم تستطع البشرية جمعاء بل لم يستطع, لم يستطع أي شعب من الشعوب في الأرض أن يفعل بضع ما فعله هؤلاء لم تستطع الدول العربية بكاملها ان تقف يوما واحدا امام اسرائيل وهي لا تساوي جزءا بسيطا من قوات روسيا لقد احتلت روسيا اتشيكوس في يوم واحد في يوم واحد دولة لها تصنيعها واسلحتها المشهورة في البشرية والسلاح الشرقي الشيكي مشهور في العالم كله ومع ذلك لم تستطع ان تصمد يوما واحدا امام اساطيل الجو والبر التي دخلت بها روسيا اتريدون من شعب بكامله فوجع بمعركة مفاجعة ان يكونوا كلهم كابي بكر وعمر رضي الله عنهم تريدون من هؤلاء الشباب الذين ما تفتحت ابصارهم الا على الحكم الشيوعي ولم تستيقظ ولم تستيقظ اسماعهم الا على دوي القنابل وانفجار القذايف ولم يتسنى لهم ان يدخلوا مسجدا يترددون فيه ولا مدرسه يتعلمون فيها ولم يروا مربين وعلماء يولونهم عنايتهم تريدون منهم ان تكون ثقافتهم كثقافتكم انتم الذين قد نالكم من العنا نالكم من العنايه في بلادكم عشرات السنوات من التثقيف والتوجيه والتفكير من كبار المفكرين في العالم الاسلامي تريدون من هؤلاء الذين لا يسمح لهم ان يكملوا وجبة طعام واحدة دون ان تهترز الصحون في ايديهم من انفجارات وقذائف وصواريخ اسمحوا لهم ان يلتقطوا انفاثهم وان يقرأوا كتاب ربهم فقط ثم بعد ذلك حاسبوهم ان القاعدة الاسلامية ان الصغار لا يجوز ان يتطاولوا على الكبار وان الاقزام لا يجوز لهم ان يترفأوا على العمالقة ولا يجوز للقاعدين ان ينتقد المجاهدين هؤلاء كرارون هؤلاء رفعوا اسم امة محمد صلى الله عليه وسلم في البشرية ماذا نكون على مائدة البشرية وفي اي زاوية نجلس لولا هذا الجهاد الذي رفعهم الى مصاف ان يطلب ريغان بنفسه مقابلة هؤلاء الحفات العراق بنفسه ويرتب موعدا ويجلس لاستكبالهم ثم يرفضون وهم في ارض امريكا ان يقابلوا ريغان يقول لهم احد الدبلوماسيين انتم ترفضون مقابلة ريغان وستون من الملوك والرؤساء على قائمة ريغان لا يريد مقابلتها وليس عنده وقت يصرفه مع الستين ملكا او رئيسا ومع ذلك ابت عزتهم ان يجلسوا مع ريغان حاكم الارض المفرد المطلق بلا بنازع ولا نظير اين انتم اين نحن من هؤلاء لو فتشت جيب حكمة يار الذي رفض مقابلة ريجان او جيب محمد ياسر الذي اصر على عدم مقابلة ريجان ورفض دعوة ريجان والكونجرس الامريكي رفضوا وهم في الارض امريكا لو فتشت جيوبهم لما وجدت اجرة الفندق الذي يسكنون فيه ولو كانوا يسكنون على حسابهم ما استطاعوا ان ما استطعت ان تجد في جيوبهم اجرة الطائرة في عودتهم واننا بعض المخلصين والصادقين هم الذين دفعوا ثمن التذكرة لهم. اقول ان اردنا ان نتطاول الى القمم فلنصعد بانفسنا الى القمم. وان اردنا ان نطول الفنتنا في اعراض العمالكة فلنصل والنعمل بضع ما يعمل هؤلاء. وان اردنا أن نخوض منتقدين في عقائدهم وسيرتهم وسلوكهم ونسمح لأنفسنا أن نلوك لحومهم فلنصبر عشر معشار ما صبروا كلكم أو معظمكم دخل الجبهة من منكم استطاع أن يعيش كما يعيش هؤلاء من منكم يستطيع بالثياب الرقيقة الصيفية دون ملابس صوفية ودون حذاء واقي ان يعيش فوق الثلوج من منكم يستطيع ان يصبر صبر هؤلاء على الجفاف والخبز الجاف بل على السمار البرية الجافة لأيام طويلة كلكم او معظمكم رأى كيف حال هؤلاء ليس في الجبهة بل في المعسكرات التي حول بير شاور ان كثيرا منا لا يستطيع ان يفارق زوجته ليال متواصلة ويعيش مع هؤلاء في معسكراته كم من الالوف المعلثة في معسكر ورسك او ابي بكر الصديق او خالد ابن الوليد وغيرها لهم ازواج لم يرونها لم يرونهن منذ سنوات كثير منهم ترك زوجته في كابل او في تخارع بدخشان منذ الاحتلال الروسي وحتى الان لم ير له طفلا ولم يشاهد له زوجا من منكم يستطيع ان يصبر صبر هؤلاء من منكم يستطيع ان يعيش شهرا كهؤلاء كثير منكم يأتي متحمسا اريد ان اذهب الى الجبهة جئت لأستشهد في سبيل الله أطمع بالجنة تقربا إلى الله ولحوقا بالعمير بن الحمام وحمزة وغيرهم ويدغط علينا ويلح علينا يوما بعد يوم حتى نرتب له رحلة ولا يمكث إلا أياما قليلة ثم نجده بعد ذلك في بيشاور انا لا اريد ان اسأله عن السبب لاني اعرف السبب اعرف السبب الذي اعاده لان النفوس لم تنضج نضوج هؤلاء ولم تصبر صدر هؤلاء ولم تحتمل كما يحتمل هؤلاء ولذلك رجعتم لتتروحوا عن أنفسكم ولتعيدوا نشاطكم أو التقاط بعض طاقتكم وقوتكم من كان منكم بلا خطيعة فليرجمها كما قال عيسى بن مريم عليه السلام من كان منكم لا يقبلوا قولي هذا فليرفع يده معطرضا هذا اخوكم قد عاد من كنر بالامس يقول لي لقد مات سبعة بسبب الثلوج ومرض كثيرون كم من هؤلاء قد سقطت اصابعهم بسبب الثلج وقد رأيتهم يمشون على الثلج بشباشبهم الخفيفة عراه واعجب كيف يحتمل هؤلاء وانتم في داخل مكاتب تلتحفون لحافا وتحته بطانية ومع ذلك لا تحسون بالدفء او بالراحة